واني خفت الموت يا كريم y e a h على فخرج على قومه من المحراب ف أ و ح ى إ ل ي ه م أ ن سبحوا ب ك ر ة وعشيا ة فخرج على قومه واذكر في الكتاب مريم إ ذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا روحنا فتمنزل لها بشرا سويا لم س س ن ي بشر قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذا وملاته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ا ف ن ف ا ه ا من تحتها ا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ع ف ن ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وقص عليك رقبا فناداها ََََ من ِْ تحتها ََِْ أ الا َ تحزني ََِْ قد َْ جعل َََ ربك َُِّ تحتك ََِْ سريا َ ربك تحتك س ل ي ا وهزي اليك بجذع ا خ ل ه تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي و ق ل فكلي واشربي وقري علينا فاما ترين من البشر احدا فقولي, فقولي なでにね اني قد جعل ربك تحتك سريا, قد جعل ربك تحتك سريا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ض م و ر ا ج ت م ا ع ل ف ض ي ل الدكتور ح د ا ف ب ا موسوعه النابلسي م ل ق د جئت ش ي ئ ا I'm sorry.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 you、oh. أ ش ا ر ت إ ل ي ه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا We pray for you. أيسى <تصفيق> بن م ر ي و ق و ل ه ا ل ح ق ا ل ذ ي فيه م ت ع و و م ا ك ا ن ل ل ه أن ي ا م ي ه من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يا عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن لله يتخذ و ا ل س ل ا م ع ل ي يوم و ل د و ي و م أ م و ت ويوم أبعث ح ي يعيس بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أ ن يتخذ من ولد س ب ح ا لن يتخذ من ولد سبحانه إذا فإن قضي أمرا فإن الله ربي و ر ب ك س ي ل ل ع ل و ه ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م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 س و ف ي ل ق و ن غ ي ر م ش و ر ا 「こんなに」 ونرثه ما يقول ويائما ف و ض واتدخلوا لقد احب ا ل ي